بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب, والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركه اننا كنا منذرين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مخلصين امرا من عندنا انا كنا مخلصين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رحمة من ضبك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ رَضُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ في فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي تَمْتَغِي يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوما نبعث البطشة الكبرى انا يَوْمَ نَدغُشُ الْبَقَرَ شَتَّى الْكُبَرَا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأن لا تعلوا وَإِنِّي عَبَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عَبَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ وَإِلَّا تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هؤلاء قوم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جنبون رَقُونَ انهم جند مغرَقون كم ترقوا من جنات وعن كم ترقوا من كريم وَنعمت كانَ فيهَا فَكين وَنَعمَتِ كانَ فيهَا فكين كذلك وَأََتناه قَْمًا آخين كذلك وَأََتناهَا قَوًْا آخين فم بَكَ الثَلَمُ السَّماء والالأَبضُ وَمَا كانَ مُم غرين أمذَكَ كَلَم السَّم والالأَبض وَماَا كانَ مُمظرين وَلَقَدْنَ بَنِي إسرائلَ مِنَ العدَابِمُهين مِ فيجعون وَلَقَدْ جِئْنَا ذَا النُّونِ إِذْ زَجَّ فِي الْبَحْرِ فَأَخَذَهُ الذُّلُّ وَهُوَ سَقِيمٌ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَتَنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا قين أَهُم خَيون أَن قَم تُبع والَّينَ مِ قَدرهم هلَناَاهُ أَهُم خَيُون أَن قَْ تُبُ والَّذينَن قَدرهم هلكناَاهُ إِهُ كانَوا مجرمين إهُ كانَ مجرمين وَماَا خلَقُون السَّموات وَالأَمضَ وَماَا بَنَهُ مَا خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا عبين وَنَا خَلَُون السنوات وَأَمضَ وَماَا مَا لا عبين مَا خَلَقُونَم إِللاا بِالحَقِّ وَلاك كأكثرََهُم لا ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم يوم لا يظلم مولا لن عماولا شيئا ولا هم منصرون يَوْمَ لَا يَظْلِمُ مَوْلًى عَنِ الْمَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّ هذا مَا كُنْتَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ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 كَذٰلِكَ وَتَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عذاب الجحيم لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ انما يسرناه بلسانك لعلهم يتدبرون فاقتب انهم مقتبون فاقتب انهم مقتبون ديما تكون الله